الله هو السامع الينا رحمة ما ضل من سمعت قطعاها فقطعك واليوم نقرأ من صحيح الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسح وتوسعوا لها صلى الله عليه واله وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا الحديث هذا في الأدب والاستئذان من الأدب أم خارج الأدب من الأدب لذلك يجمعهما معا كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه والأدب حتى في دخول الداخل وفي مقابلة من دخل النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الكرام حريصين على الجلوس بين يديه وكان الحريص يتخير مجلسه إذا كان المكان فارغة. يجلس كل في مكان ولعل يوما من الأيام دخل أحد الصحابة الكرام وكان به وقر وقر يعني عنده ألم في الأذن ومن ثم ما كان يحسن السماع إذا جلس في آخر الصفوف فكان يحرص على أن يجلس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فاتى يوما من الأيام وقد تأخر وكان هذا في صلاة الفجر وكان النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة يلتفت إلى أصحابه ويسألهم أيكم رأى في منامه وقد يبداهم بدرس يصحح فيه المفاهيم فلما جاء الصحابي متاخرا سبق الركعه فلما سلم النبي عليه وسلم والسلام وانتهى من صلاته التفت الى اصحابه فاخذوا مجالسهم بجواره صلوات الله وسلامه عليه فلما انتهى هذا الصحابي من صلاته قام وأراد أن يجلس قريبا من النموى فلم يأذن له أحد وكان الجو يعني لا هو في حد الإسفار الواضح ولا في حد الغلس الواضح لما بين الغلس والإسفار الغلس يعني دغمشه بالثمان دغماش باللغة العمية. جو ده كده فما تبين من جلس فكانما تغيظ من قال له تفسح فتغيظ منه بل اجلس في مكانك راح فيه مكانك فجلس متغيظا فتكلم بكلمات أخذت عليه قال له من أنت قال أنا فلان قال ابن فلانة فعيره بأم له كانت في الجاهلية فنزل في هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم الخلاصه في هذا ادمهم النبي عليه الصلاه والسلام الا يجلس احد مكان أحد الا بإذنه ان اذنت لي ان اجلس جلست وان لم تأذن لي اجلس حيث انتهى بي المجلس لكن هناك من الناس من في طبيعته التعال ان لم يقم له أحد قد يترك المجلس ويغادر إذا من ادب النبي عليه الصلاة والسلام السلام أن الداخل يجلس حيث انتهى به المجلس كان يمكن في المسجد هنا زمان في أول الدرس كده يأتي السابق هو من يحط خشبه بجواره تقول لك احجز مكان تبتحجز دمين المتأخر للمسبوق ما هو الداخل اولا يجلس اولا ولا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوة والعمل الصالح وكان ممكن برضو الانفس تتغير في اول الامر لكن لما الدرس لما الدرس يعني زاد واصبح الحضور فيه يعني كل على قدم وساق أصبح من الطبيعي عند كل إنسان أن يجلس حيث انتهى به المجلس خلاص وهكذا العلم يهذب النفوس ويغير صفحتها مع الله ومع الناس يبدأ من أدب المجلس إذا دخل داخل يجلس حيث انتهى به المجلس إلا يكون في الصففور جمع الحيطة توقف فيه أيا كان هو أيا كان هو فالمقدم من سبق من سبق اولى بالجلوس طب واحد سبق ودخل واترس جنب الحيث وراء ترى تحظه في التقدم يجلس في الأمام من شاء أن يجلس لكن أنا دخلت فأردت أن يقوم لي أحد الناس فلم يقوم لي أحد غضبت واتربت المجلس والليد لماذا؟ تعاليا وتتبرا والكبر كفيل بأن يحرم صاحبه من رحمة الله تعالى يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ايه حبة من خردل من كبر بدأ بالجالس أدبه أن يقوم من مقامه ليجلس فلانا احتراما له هذا يخصه هو وعلى الثاني أن يتورع أن يتورع حتى وإن جلس يحملها له جميلة ويحملها له يدا وينبغي أن يكافئه بها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أجد إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أنا دخلت مجلس وبعدين أحد الجالسين قام وأجلسني لا اعتاد عليه بحيث لو دخلت المرة الثانية ولم يقم أخضر لا إنما إن قاموا أجلسني أقول بارك الله فيك ثم من بعدها أخصه بعطيه بهدية من هدايا كثيرة أخصه بهدية ومن ثم بهذا أكون رددت يدا بيد. لكن ان اعتدت ان يقوم لي هو او يقوم لي غيره فقد يداخلني العجب والعجب يسحب معه الكبر وعند ذلك اهلك مع الهالكين لها ان يقام الرجل من مجلسه وليس ان يقوم الرجل ان يقوم معناها يقوم بارادته له ذلك لكن ان يقام طيب تعال معايا كده لننظر في مسائل حياتيه ممكن يبقى فيه عرس او فيه موت او فيه محاضرة اهل البلد جاءوا وجلسوا يقولون بينارى كده واحد كده يعني يقولون عنه شهر يقول اهل البلد كلهم يطلع بره دعوا المكان للضيوف طيب أين يقع هذا الكلام من هذا الحديث هل هذا داخل في النهر أم هذا داخل في الأدب, في الأدب. هذا داخل في الأدب يعني انا كابن القرية لو جلست خارجا لا يضرني والضيف جز داخلا فهذا في صفحتي على بارزه يعني يذكر الناس أدب البلده كلها مش بقوله فلنجام هو بلد مؤدبه بيحترموا الضيوف فهذا أدب لكن لا يكره أحد على القيام ممكن أنا تمس برؤية قاعد لك الله ما كانت أقعد برة. طب لو قلت ما كانت أقعد برة أنا داخلني العجب داخلني العجب ولكن ان جلست لا أكره على القيام حتى لا يدخل المكره على الايه على النحي أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر ولكن تفسع ممكن يبقى المجلس مثل هذا في فرج في فرج التفسع الخطيب فوق, فوق المنبر أو في الدرس يقول تقدم، يقوم كله إذا كانت أمام الفرجة يسبق إليه يتحدث خلف الصفوف ساعة يجلس الآف وفي هذا دعوة إذا من أتى مبكرا يجلس اولا ثم يجلس من يأتي بعده بجواره ثم بجواره فإذا صف يبدأ صف من خلف الإمام خاصة من جهة اليمين ثم جهة الشمال وهكذا الصف الأول ثم الذي يليه وهذا من نظام المسلمين في صلواته في الصلوات للآن المسلمون عندهم همجية مقيمة يوم الجمعة المسجد يسع خمسمية وفي ميتين وزحمين المسجد لماذا واحد جاعد هنا واحد جاعد هنا واحد هنا واحد هنا نقول يا جماعة تقدموا الناس جاء برا في الشمس تقدموا برا الصفوف بدل ما تسجد في متر نص كفاية متر حتى ولو لم يكن أمامك إلا أن تسجد على ظهري أخيك فاسجد اسجد على ظهري ولا تترك اخا لك في الشارع يجلس يعاني برد الشتاء أو قيد الصيف وهذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح. ولكن تفسحوا وتوسعوا وليس هناك من مانع أن يقول الجالس افسحوا يفسح الله لكم ولو كان على المنبر ولو كان في أي مكان افسحوا يفسح الله لكم والناس عند ذلك يفسح كل إنسان لأخيه إذا هذا الحديث يضاف إلى سابقه وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدب به أمته دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آيات ال... سنهلت وارتسمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا واحعدنا الله وكبرنا والله سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب